يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرًا وقليل من عباد الشكور. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِثَمُودَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سجر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جازي إلا الكفور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 قل لكني عاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون رَبِّهِمْ عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كم تبها تكذبون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قالوا